على ترب الجواهي واللي شام واللي بي ولتني واللي وقصيت بي اتني وليا التام وليا احنا كل احنا في هل لي على هل الارام هل الارام وليا التام توسع حادر وداع المني ايه توسع حادر وداع ايه السلام عليك, عليك يا, يا اول مظلوم شي تحمل امير المؤمنين شي يحتاجهم لازم تتحمل وليت عام على ما يا اي تراب الثوار فطبي اولجني وليشاء ما وليشاء هل لي انا الاراضي الارامه وليشاء ما واجع عادر وداع ايه المنيه بارك الله فيكم الله اكبر ضايع هي سيعهم املها الشيعات شيع, شيع امال هي جوابه جوابه, جوابه جوابه خلت يحضر انت الشيخ شيع املها الشيخ خلت هي بارك الله بك يعملها الشيخ بريليل يتوح ويتبع والعارشا يلي على يجري الدمع خير لما يتوثول جئت مع من الارق ناقش ال حاجه لك شايعه والعين ام غل اكبر جئنا ويه شتعب يا بتشل دافع انت شريعه شايعه مال احضر التشيعه خلص بارك الله بك شيعه ملها الشيخ سعيد الصافي هل على الشم سدير عدا لا ظل لا وتنفس مين بعد موت الاصنام راح لي ذي يفقد بالمعض لا يتاقيت وصاحب حيره وضاعت شي عملها جايع مال حاش احضر التشيع قال تاع اي تشيع انا ربي الله قلبك يا زينب يا ام المطائر. شافت لينا سلام الله الله. شافت ظلعمها المكسوط. شافت ابوها شافت الحسن والحسين. ولن زيانا بيتنا ديال يا من غير شافين فاجئ زيد سمعونه عيشنا وحي ما مال يا اخيه ترجونه يا شيعه نياد تقوموا اللي جبتوا النعش جد ما فخالوني و ايالو اللي صفروني يفعلوا علي كانوا شيء عملها شياع مال هاشي خلص احضر التشجيعات هي شيخ ويبلوا الشفحات لنا يا رسول الله وصاحات اللي عالم غالي أحابي الجر وين الشي في الدموق ليتامي الأطار وعلي نشاء لو نغشي وتيارة ضلت وحشي يا راقي البيع شيح شيح امام